قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحد الحسن عليه فيه بشيء وبئس ما صنع قطع الشجر في الحرم حرم مكة خل حرم مدينة لحالهم لو جاء إنسان وقطع شجر كبير مالك يقول ليس عليه شيء لأنه لم يبلغنا في ذلك شيء وبئس ما صنع يعني هو آثم لقطعه ولكن ينص الشافعيه وغيرهم أن في الشجر أيضا جزاء كجزاء الصيد وش الجزاء؟ يحكم به ده عدل حتى قال النوء الصرحة الكبيرة فيها إيش؟ ناقة والعادية بقره واللي أقل منها عنز واللي إلى آخره ولكن يستثنى الشوك الذي يؤذي في موضع ما تريد أن تنزل في الحرم سواء كان في المزلفة أو في منى ما كان يؤذي إن لم يمكن تفاديه فإذا لم يمكن تفاديه والمحل مزدحم، هو نابت لا الضرر يزال ولا شيء فيه الغصن إذا كان مؤذي ممكن أن تلويه دون أن تكسره مالك يقول ليس في الشجر شيء وبئس ما صنع لأنه اعتدى على شجر موجود في الحرم والمرد بالشجر إيش الذي ينبت طبيعيا أما الذي يغرسه أهل الحرم من نخيل أو فاكهة أو غير ذلك فلهم أن يقتلعوا ولهم أن يغرسوا ولهم أن يغيروا لا شيء في ذلك الكلام فيما نبت بطبيعته فمالك لا يرى في الشجر شيء ويقول لم يبلغنا وجزاه الله خيرا والآخرون يقول من باب الاجتهاد والله سبحانه وتعالى أعلم